مصر حبيبتي حبيبتي يا مصر مصر يا غالية يا غالية يا مصر يلا يا شعب يلا هد الصعب يلا يلا يا شعب يلا هد الصاف يلا قل لأه يلا يدوح ده يلا صح القلب على الوحدة انسى الفرق انكن صحبه يلا يا شعب يلا يا شعب أصرخ علي وعلي الصوت الحق حقك كده هيموت أصرخ علي وعلي الصوت الحق حقك ده هيموت وطنق غالي وغالي القوت جاي بنحاكم كده بالغسل يلا يا شعب هد السعب يلا يا شعب يلا, يلا هد السعب يلا يلا, يلا يلا يا شعب يلا هد السعب يلا قول لقاه يلا ايده وحداه يلا, يلا صح القلب على الوحدة انسى الفرق ان كن صحبة يلا يا شعب يلا يا شعب اخرج قوله وقل الكون حق ولادي مش هيهون اخرج قوله وقولي الكون حق مش هيهون ارفض زل وزل الدون ورفض حكم عميل للغرب يلا يا شعب هد الصعب يلا يا شعب يلا, يلا. هد الصعب يلا يلا يا شعب يلا, يلا. هد الصعب يلا, يلا. كل أهل. يلا هد وحده يلا صح القلب على الوحدة انسى الفرق ان كن صحبه يلا يا شعب يلا يا شعب ارفع عني وعنك ظلم حكم بلادي خيار للكل ارفع عني وعنك ظلم حكم بلادي خيار للكل نور العدل شعاع بيطل أما الظلم بيولد حرب يلا يا شعب هد الصعب يلا يا شعب يلا هد الصعب يلا يلا, يلا. يلا, يلا. يلا. يلا, يلا يا شعب يلا هد يلا قول لقاه يلا ايد يلا صح القلب على الوحدة انسى الفرق ان كن صحبة يلا يا شعب يلا يا شعب يا بلدي حبيبتي يا بلدي يا مصر أبرن النصرك أكبر أصر يا بلدي حبيبتي يا بلدي يا مصر أبرن النصرك أكبر أصر قائد لك قضية عصر مش راح يحكم كده بالغصب يلا يا شعب هد الصعب يلا يا شعب يلا الصعب يلا يلا هد الصعب يلا وحده يلا صح القلب على الوحدة انسى الفرق ان كن صحبه يلا يا شعب يلا يا شعب مصر حبيبتي حبيبتي يا مصر مصر يا غاليه يا غاليه يا مصر مصر حبيبتي حبيبتي يا مصر مصر يا غاليه يا غاليه يا مصر